وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَمَّا ٱلَّذِينَ سَكَنُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ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 السماوات ومن في الأرض ويوم انفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي مر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها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 فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون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 قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون